فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُرِ الْفَتَى سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 <محمن> اَمَن نُؤْمِنُ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ بَحَمَاكُم مَغْرَرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَا عِندِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نُ ிய மூ மீன் மிபி கவி மூலோ ரென் وإنك لعلى خلق عظيم فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون إن رب க உரி முவி முதீன்ல தூ முக்கிபீ دُولٌ تُذْهِلُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ يري معتدي اسيم عتل بعد ذلك زنين ان كان زمان وبني إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِعُ أَوْلِي